هذا اليوم المبارك بخير الحديث وطيب الكلم القرآن الكريم تلاوة عطرة لما يتأثر من صورة النحل من الآية الثلاثين إلى الآية الخمسين يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين إنتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أخسنوا في غير ولن يعم المتفين جنات عزني قلت يا لهم فيها ما يشاؤون كذالك يجزي الله الذين ننسوا فغرموا الملائكه طيبين يقولون سلام على يقوم ذخل الجنة بما كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم من دون ما عبدنا Walā فَهَلْ عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينِ وَلَقَدَ بَوَثْنَا فِي قُلْ إِنَّمَا رَسُولُنَا أن مُّنذِرٌ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاكبا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي きょうは بالله جهدا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الَّذِينَ كفروا أَنَّهُمْ كَانُوا كاذبين إن والذين هاجروا ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا one man Well, wow. بين a الَّذِينَ la vinamkaul se ki D.O. هم <تصفيق> على auprès سجدا لله وهم والملائكة وهم لا يستكبرون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 وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هكذا أيها السادة عشنا مع دستور الخالق عز وجل وكتابه الكريم وهذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورة النحل بدءا من الآية الثلاثين وحتى الآية الخمسين تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاو في أولى شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة